12. استمع إلى الشعر لمحمد عنكف أرصوي وأعده ثم اكتبه في دفترك لا أصفق للظلم لا أصفق للظلم ولا أحب الظالم حتما لا أستطيع أن أسب السابق لأجل اطمئناني القادم لو تطاول أحد على أجدادي لخنقته إن لم أستطع خنقه على الأقل أطرده من حولي